بسم الله الرحمن الرحيم. نظر لويكا كتاب الهدايا الشروقين. نريدكم تعاذنوا لهز رجاءه تقريبا. مشوكا. واختيار دي الأقلية مستقيمة وششها عندما قلت أن أخيرها لأن أخيرك تبكي أخيرها لماذا قلت أن أخير سلاحك كأحد وبارغين تجمع لكن ليس خاص بوري أخير من إنسان صالح ومؤمن ومتقي يجب خير تخير الدين ونصمان إلى إسرائيك كان هناك إنسان يتقوى بزينه إثبات اثبات الخو على الاصاله يعني اثبات الدين ادر قوالا مختل ام درس الزفتويت فكر مدير كل خو داس خو يمكن عارفين من مسؤليته بضغاي بعزك هنا مره واحده اذا النتيجة في مجال لا من ام ايجم كفكف في النواقل درس بكار قيامت نايد مقر لجهات خير إسلام وسلطان إلى إسرائيل كلية هركس يبؤ عربي فريدة خوي بنو يزيد مبعادي بيكا علماء خوي ديني خوي بعد بكارك في للدنيا بفي رؤوا إن جسدك في, في الدنيا تسمعني في فير بيت باشترو مقبوله على الجامعه تاخرج على بي فير بيت ونقنا و ما زرت شي حزبوي بس برعال يا خويا شكلك ام نوارك اللي جوعان منو عنوان بري بوسقدن مسؤليته سوي استفهمي اي شي قس للديوانه ولا للموعد نقولك انا لمكي مرد و مردانه له بخاطر نجحتك إسفالي لقد قلت أخوالي واضحي وقت يجب أن تتعلم عن البيت أعام ترسيل المبلادانات تراموش مكان علم فرما ونبو إثبات خطن بو نفي ديغرا دي وقت وعز فردك علم فرما إخوية ثابتك وإنشان بقى وديغرا نفي كاتوا هكذا يجب أن تتعلم علم فرما ونبو إثبات ديني بإسفالك بو قوي كتاب السنة فهمك فهو كالدائرين معارف القوة الإسلامية كما عربية مصرية وغيرها هم دائرة يكتبون لزوالة عربية دائرة يشغل بعض ببارولاتهم دائرة يبكي أن يدعو علم فيربل أعلم أن يدعو بغير أما بوخوا محوية كالدواء شايد هون شايد فلسيت قليل يجب فيربين أما يريد عمق إخلاص إخلاص خذ إثبات كردن وديك لأنه فيه كردن بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الأول المقدمة في المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها مقدمة لمبادئ كهس لمسائل ابتداء وأسولي كهس كواجب بخلية بره سوى مسائل متوقفة لسال أم. أشياء مبادية باشفة أمكين تام سائلتر خارج دوين وفيها ثلاثة فصول أما بعد شسي فصلا الفصل الأول تعريف علم النحو فصل أول تعريف علم النحو الفصل الأول مفتداء خبره مفتداء صفتك تعريف إلى خبرك الفصل مفتداء أول مفتد تعريف خبره علمي مزعف إليه نحو يشير مزعف إليه النحو علم بأصول تعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاثي من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض نحو زانين أصولك كبوسيلة أو أصولة معرفة حاصل أبيت أناثريت حالات أواخرك لمجال السيغانة لجهة إعراب بناء كلمات الفعل نهر وتعذم عبارة لا اسم فعل وحرف نزوال عربي تاز وانجلتيش كلمتين تقسيم بيت أبم صيانة كدوي تقسيمات يعني التعريفات تعريفات نحتاج بتعريفنا أما إذا الأعوام إلى البدتان بنخمل بي مثلاً أعامل كلميك أو اختي كأسيرك على كلمات لا إيجاد حالتك كتابة بلا إعرابك كظاهر جداً بعض الكلمات يشمعنى خل وثمان مبنين يعني هميشم آخرك يعني لسديح حالك و عاملنا سوالف إيجاد إعرابي أنتي واختي إما بنكمل بأي مفهومين كآخر كلمه من دي بناسينيت للجهة الإعرابو بناؤه. كشو معربه معربة وبيش إعرابك إعرابك إياه. وشو كلميك مبنيه ولا سرتشا مبنيه. مثلاً مبني لسر سكون، مبني لسر كفلا، مبني لسر فرخا، مبني لسر زمة. كلمات مختلفة نفساً بناءات مختلفة. أعلم جهاتوك. اعلام ما كاف في الجمله نحو هذا الملح منفيره في كلمات لم لم حيث ك عامل وقت تاثير قال معموله ك شيء اعراب الظاهر ك يشير على الظاهرنا توكيد جنابي كان حيوى تركيب كلمات في فير ما نكاه أول كرة واحدة جرّك معند الجوليك فعل فاعل تشكي فعل جا فاعل جاء زيدون من زيدون جاء يدفع لفاعلية يجون تأخذ وقت أول فاعل جاع فاعل يا فير ما أول فعل فاعل جملة بنتهازيمة شكله كلمات تر قيد جار مجرور مفعول بقول مطلق ما نبه جملة ذكرية أعمال خواهلي يا أنت نحفين جملة بعضها مع بعض فصيح ودروس إن تركي تركيب آنها باهم القران شأمت عبيرك اي من هربا يكديجات ترجمة هر بعض من بعض لا يعني ببعزلة ببعزكا يعني ببا ما مثلا بقرآن فرميك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أشياء واترجمة كنو في غير مؤمن والجنية المؤمن أولياء يكترين أولياء فمديقان لا كان أولياء بعضي تريانا مثلا بقرآن فرميك لا يغتب بعضكم بعضا لا يواتي جميتي توكب بعضي كان غيبت بعضي في هذا المكان لا غيبت يكترين مكان أهم السمه همّة كبذا أن أنت عبيت دقيق ورادة فكلمي هم ديقر ويك ديقر له أسيب كردية تعريف علم نحو وغرض منه صيانة اللسان عن الخطأ اللقظي في كلام العرب مقصود لعلم النحو نحويش هراستن الزوانا لختائي لفزي وتلفزي لكلام عربي هو كتجهيز كتابت. وموضوع هو الكلمة والكلام. موضوع يعني أعم محور أصلي كهر علم من مرضي يعني من محور تمام مسائل تنصلي مكلم. إلى هر توزيع حكاية هر قاعد حكاية بداخلها بحث لكلمات مع يا بحث لتركيب عشان أنا كلمة كلامي تشبي اللغة. هذ محو رأساسيك كأعم علمي بو وضع كلياقة وثوار ومسائل لحلولها وش أما دوراته عبارة لا. كلمة مفرد الفصل الثاني الكلمة هو أقصامها الكلمة لفظ ووضع لمعنى المفرد كلمة لفظك كا وزعك يابدان يابد بمعنائك مفرد أصول كلمة تقريد أن تريد شيء كلمة كلمة للجراحة أو جراحتيك فسك كسك لبعانيا إيجاد بيد إيجاد مجروح بوا جارة تنكا قرار أوثار قصة للضغة والحوصة والتأثير للضغة بإعتبار أعوك أنه جراحة إيجادتها تأثير هل لي؟ لفضل جيدة كلمة لمشتقة إله إذا جاءت كلام بتأثيره فهذا اللحظ الضغة يدرسه بفضل جيدة كلمة لفضل جيدة الآن تناصر الشريخ ويأتي لي جاء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 تقول أي خفيثة وagar حتى عشان جن جن كده بتقول خفيثة وماذا التلفزي في ناري هاي صنف إدشانات إداري طلأنه أما للحاضر نحبوه وناي جملة وناي كلمة شو مكتلفوز فينا كذي يا مثلاً تابلوه اللي راح أما على حركة على عيني تمشي لك كيند وليبه ما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 لفهم اللغه العربيه دايز بوش معناه غلط على كل ياريس مهمل لمقاومه الموزوعه مهملها اقل موزوعه له مهمله هذه المعنى من شكله الغنيه هذه هي المعنى اما ايش مفرد معناه مفرد يا يعني معناه كجزء تشكيل عند كلمك دلالتنا تاريس الجزء معناه فيه نظلوا زيت كلميك كاول نفسه او في الوين بدان ريابوا معنائك وفردك وشخص إجنزك معنائك مفردة زيك ويك ودالك كأجزاء تشتيدها من, من باني جزء كلمة كان جزء دلالة لسر أجزاء زي منظور من صر زي بنية يك منظور من جزء بعض من جزء فرس كمثلون بكثة يجن ابن زيد يعني كل زيد اما بفرد يجن ابن زيد مرشا ده ابن زيد دو جزئي هجلة عوالا يكي ابن كمزافة يكي زيد كمزافر إليها ابنك قوي بطنيعي دلالة لسل قعكا زيدة لفر باوكي وانيا جزئي لغزكا دلالة لسل جزئي معمعكاكا باون جزئي تركيب تركيب إذافي تركيب وصفي لا تركيب إثنى هذه كدوالي تركيب أنواع يا خليني. لا تركيب هنا مفرد. مفرد يعني جزء على مثل جزء معلالات وهذا أمر جزء الشكل اللي بكدوالي وهي منحصرة في ثلاثة أقسام لسي قسم شام اسم وفعل وحرف أمسا إذا الدليل بوترة يجد لانها اما ان لا تدل على معنى في نفسها فهي الحرف يجد شوكي يا دلاله ناكاد لسر معنايه لنفسها ان زاتن دلاله لسر معنى ناكاد في نفسها ان زاتن الحرف او تدل على معنى في نفسها يا لا دلاله لسر معنايه ذاتي اكاد جائزه اجد دلالتي لسر معنايك خد دم وسبيت لشو واقترن معناها باحد الازمنه الثلاثه فهي الفعل ومقترن به حوزمانه قريب به معناه بي تجييك لغ زماني للسيغاناي گذشته و حال و آینده خطوبل زيان في الهم ذات المعنى غيني هم لتك زمانه ايجيني يجي يذهب الى الزمانه گذشته شعليك متوقع يذهبوا لزمان حالا متاحه اذهب كما كنت ايجينبو مستقبلة مستقبلة. في على أمر إجتماعنا قبل زمان حاضنيه. في على أمر أهم شيء مستقبلة. فردك أي صح على كأمسك الجشفاع بقصيته. جادسي كده كاركة. بالنسبة لأو وقتك أمر فيك الجمل مستقبل يدر. هني شيء مستقبلة أمر إجتماعنا قبل. أو تدل على معنى في نفسها ولن يقتلين معناها بأحد الأذنين. لا عارف تكالسر معاييك. ودرعتي بزمانية. مقتليني لدرجة كام الزمان أنا. كبير الاسم. يجي الزيت كتاب هل هذا يتوى؟ يجيني معنى عني ذاتا أما التي يجي لزمان الأسئلة مختلنية فسأل ما تعرفاته؟ أسمع ولا سفيش في كيف تخبرها من الدرس الثاني تعرف الاسم الاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقتلن بأحد الأزمنة الثلاثة اسم كلميك الدلالة كالسا معناك ذاتا بأوي كمختلن هما هنغو قريم بالذيك هي لزمان قل السيغانة زمان قل والحالة والاستقلال أعني فعلة فعلي شيء أنا يعني أني منزولم هس لزمان قل السيغانة ماذا يحارو حرف حال ما نحو الرجل وعلم دون سالبها رجل اسم زاته عينه اسم أعلاس هابقين يظهرنا لأعم كلماتا بين اسم وعلامته أن يصحي الإخبار عنه وبه علامات اسم أو سكة درسة هم خبر لي أو بين هم بوسيلي أو خبر بين خبر لا أو بين يعني بيجنا مفيدة لما ورد يوم بحثين يلزم زيد ثم طول معطلش تيجي لما ورد زيدون يعلم زين داعي. إن مورد الزينو خبرك داعي. أما إخبار عن هو، المورد أو بحثك. إذا درسه خبر خبرين. قائم اسمه. إله قائم. هو تلقي قائم خبرك داعي له زيدو زينو زين قائم. هذا أس اسم. فأتوااني بيتا. مفنداه حكم بكرية لمورديو. خبر بدرية لمورديو. هم أتوااني بيتا خبر. بوسيلي أو خبرين لمورد عليكم ماكزيء القائم. كزييد أخبر عنه خبر الريال لمورد يو. قائمش أخبر به خبر الريال بوسيلي أو. والإضافته. إذا فكر يا إذا فكر دنيك تلخزوسياد إثم. فيعلو حرب إذا فناتين. مصان بسيته يجي غلام مزيدين. غلام كإذا فكر يا. المزاح واقع هو مضافون للخواص اسمه إذا كنت بقول أمراضاً مضافاً إليه بودي على كل إضافة وليه إنه كتير هذي رابوي بذات إليه سكر لكن شو كبعض وقت الجمل مضاف إليه بقى عليه أصلاً الجمل فعلية إياه هي ذي محلان مجبورة إذا نتيجة علمي كنها إن اسم مضاف لابي غير إنا غير اسم المضاف لابي خصوصيات مهمة اسم أو سكة؟ إذا فأني مزارف أخي عالي هذا الطبيب ودخول لام التعريف عليه إيجابت له علامة يعني أول ستة دوسة لام التعريف يعني الفلاميك أبو معرفة كذلك وهذه بيت السري أما هو أول أم في فعله حرف ناريه وقت الرجل الرجل ينتيجك مجرى هل ينتيجك بريده رجل مردي ولي وقته الرجل تيجك عمد يكن مشخص لزينا فضمن من جسم رجل فيها وقال الرجل فيها كان يا حاج وك او قربت المدهاد قاموا كل كرديا اوا دسكيو في او, أو, أو, أو, أو الرجل اسمه وعن يصح فيه الجر والتنويل والتثنيه والجمع والنعة والتصغير والنداء على مديرة الإسم أو سكدوس الذي يريده الجر الجر أفزيريت إعراب الجر مختلف أسماء فعلا مجروبا مئمة يأتي من الأفزيريت يأتي زيدون زيدان إسم ثانوين أفزيريت والفعلا ثانوين ما فزيريت يأتي تفني أكريته زيداني جمع أكريته والزيدون وحركة إسم أبيه ومسرح مياه جاز زيد اگر فسك كده زيد اخر فعلش مش بس كليته يجون ضرب فعلي فعلي ضربا ضربوا اما الفعل الذي يجمع قيادات فعلى كده يجمع كليته نحققه على اسمه فنجا ضرب ما في علامته فاعل هو ضربا ضربا حرف قلبه بزياده الف كان فاعله علامه الفاعل دوال ما في ضرب فاعل الجمعة هل مفلد تسليو جامبوان؟ فعجز هو اسمه. لا تعلقها تسليو جام. ماكريته. نعتي بوتي. يعني درسها. سادي بو جاءني رجل عالم. لحالك الفعل. سادي بو زكر ماكريته. حرف سادي بو زكر ماكريته. كريته. رجل مردي رجيل مردك. مردك. إذا تفريدي. لا تصغير فوائد الجيس كاليساً يا إخوان ولنفعل تصغيرنا كبيرا من يدى يشعر لخواص الاسم بجياء زيدو دو قائد يكي فعل كالقاومة فعلنا كبيرا لا بجياء نظر أن أمام الخواص كل اسم. فإن كل هذه من خواص الاسم أما لا تكشف خواص الاسم جاء خواص جاء خاصة يعني ما يوجد فيه ولا يوجد في غيره خاصة أول يعني امام موجوده اما الغير امائذ الموجود ميا ومعنى الاخبار عنه ان يكون محكوما عليه فاعلا او مفعولا او مبتدا او كودي الدرسه لا اسم خبر بين يجمع معنى الخبر الداله او واسكا وهذه بحكم كليبيه ميا جاي فاعل بي مفعول بي يا مبتداه غير هذا معني واسع يا دين كمنها المبتداه و اسم الخبر بارز لي اوسا ولو فاعل ج مثلا قلت جاء زيد لما هو الدرجة حكمة جديدة نسبة جاء الدليل يا جي ضربتو زيدان لو أقع عارف حكم ده صار ديك الريادة من أواك مزروقة عروة يوسف الحال كهذا فعل يج كما ناني فيشين فعل لا يتفاعل ده فعل لا يتفاعل فعل لا يتمثول معنى جوزان ومعنى الإخبار به أن يكون محكوما به كالخبري معنى خبر دان بقوا أو سكا بواسير حكم بكرية وكخبر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 التخاصص اسم نيه شد شدو لسبيجين لكي لاشد لك جائزه اما سك اسم بيتخبر ولي اسم خبر يتخبر معاي او نيتا فعلا هذا خبر نعم انا لا اريد لكشي خواص اما اخبار به من الخواص فيه نيه ذو شد لك جائزه ايش المشتركات يعني تعريف الفعل الفعل كلمه تدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الازمنه الثلاثه نحو على نصر ينصر أنصر فعل كلمة كالدلاله كانت ساره معناه لنفس خيازات حالتك لكي لازم اجلس تكاليشه نصر ابو مازي ينصره مزارع انصرش بو مستقبل هل وعلامته ان يصح الاخبار به لا عنه علامتي أو سكه صحيح حدويت الخبر فعل خبر بين بوسيله او ونجلسني لا او خبر بين ان فعل لا يتم ابتداه فاعل مفعول ودخول قد والسيل وثوثوان جازم عليه دروسه قد بكثري وتأكيده يقولين قد نصر جاء وقتك يجب وتأكيده أنه تجيبه زيحبا العربية زمان قل لمختلفة كوالا فارسية دروسة كدية فريك العربية حتى لحد وساعزين هذا دروس كدية طريقي من الماضي النقي العربية عبارة اللقهد على فعل الماضي إيه اللي قارثيا توجودن بقى هذيل لما زمان في شق سوكم هالجنس إن شاء الله عقب ما جاوا من بيد لأنو هذيك مخصوصة بحس الزمان كان مكان متهم ولا يتشهر واقع شئ زي هني تندب ماذي سادة لقاسيه يجي رافت من في قيبة رافت لعربيه يجي الزهرة وماذي سادة لم يذهب رافت للمزارعة لتعليماتي. ذهب رفض لم يذهب ده هذا خلصا إذا لدينا مزارعة ساعة الدرس كبيرة يجب أن لا يذهب من رواد أول طريقة مزارعة من مستوى تمنجوز إذا ما زي نقلي ما زي نقلي لفاسية ودرس كبيرة كإسم مفقود وعلى ويهاء غير مرفوزة كن وعلى ومشتقات أصل أصل أصل مرخم نعم معذرة فاضل اسم مفقول اسم مفقوله هاي غير مرفو مرخم؟ ملفو... مصدر مرخمه, مسترى مرخمة. مسترى مرخمة برية. هاي غير مرفوز بسنيكون لي اسم مفقول غازيا ما زلنا رفض رفض مصدر مرخم الراس تنجي ياها من غير مرفوزة كن هذا لا يمكن ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من غير هناك من اسم هناك من يكون رفتأم من رفتأي رفتأست رفتأيم رفتأيد رفتألد هناك من يكون يا عربية وطهير أما دروسكين ماذي ساد كثيراً خذي إننا بدأم يوم خذي ذهب رفت أسد قد ذهبت رفت أم وجدت أنكر هذا ماذي نقيل عربية بمتذمة ماذي عدروسكية أي هي نقيل من ذي نقيل من ذي بلل ما دروسكين شو ماذي ساد من بلل دروسكين بلل ما لما يذهب يذهب زارع تيجي نرث. هذو داكاس فوقا شنو هي لما ذي نقلي ليا الفعل هذا جوزاش تروح بو التحاليه فعلا انت شوارا بلان ام, أم سينوقه شاء الله غتوجد هاد الدرس فين والسوفابو ايندر سيان سوروا لا ايندا سوف ينصروش هروا وله الشيء يبون الزيته عند ديك الدين دي سوف بو ايندي دور جايزني دخلوا في الدرس في لم وداك لما ينصور وباقي أو عمل الجزم حاضر ذلك العوامل خندما له. أوانا جزوم خصوصيات في على اسم اسمها جزوم وعن يقبل التصريف إلى الماضي والمضارع والأمر. بكيت الخصوصيات أم سك السرف دون بما زم مزارع أم قبوتها. وربا سفك شعر الفيغا. يا بلبو سفك هرو هروا هرو سفك. أنزلانج المترفات السيفات. واتصال ضمائر البارزة المرفوعة به. وقبولة كات و التفلبون البارز مرفوع إلى الزمائر فاعلي و كتبت ترجو بي كتبت كتبتي أمعني في شيء ظمير بارز أو أنت يتم مشهور أشتراج و أعظم ذوي أكي هو مرفوع إيجا إلى الزمائر فاعلي كتب هو علامة فاعلة و تائي تأنيس الساكلة تائي تأنيس فعل قبول كتبت. لحالك علامه مت اسم إذا القبول جا والمتحركة يجي قائمة تول. قائمة ثانية. عجبي ولتكتبت أو ت تعني الساكنة لخصوصياته فعلا. هروخيش جد من بيأصن فعل بناسين كمشكوك كم بينك آية فعل يا اسمه عشان صار في جين مو سيغي جي مو. كدين تعني اسم. ولون التأكيد لون التأكيد القبوركات وك أكتبن يا أكتبن شو التأكيد ثقيل التأكيد خفيف فرق ماذا أي شيء لخواصة فعلة فإن كل هذه من خواصل فعلي معنى أنا قشي لخواصة فعلة الدرس الثالث تعريف الحرف الحرف كلمة تدل لا تدل على معنى في نفسها بل في غيرها حركة لغة الدلالة لك بسر معناه ناقة على الذات قويها، والكم لغيره يعني وخذ لتك جملتك تركيبة غير لما وقريتك قرار أجري لتك اسماء وأفعالتنا مرتبة غير معناه في نحو من فإن معناها الابتداء وصل إجنا منه إفتدائيس، فتني أي خوي فلا تسمعنا ناقة، ولكن لا تدل عليه ولدلالة بسر عن إفتدائية ناقة إلا بعد ذكر ما يفهم منه الابتداء وقالت ذكر الشريك كإبتدال أو فهم كريم. مثلا كلمي بصرا وكوفة على مثالها يجب من البصرة إلى الكوفة حركات سيرة ممكن لبصرا وبلغ كوفة لا معدى كوفة بصرا وصيرتوا لا معدى كيفة بصرا وصيرتوا يجب ان اذن لا سيركة هو من معلائه إذا كنت هذا هو الواجب لك فقال جملة ان اجنبك ابعيس الناس من يقول امنا بالله وباليوم العاقل وما هم بمؤمنين أو من اللي ندركه ما عليك اعقزي كيس من بعضك لمرض يجي ايمان ما نزبح وقيامك لا حولك مؤمنين هل جريت اشفزني هل لديك معنى ايش ولا؟ وعلامه الحرفي ان لا يصح الاخبار عنه ولا به علامة حرفة ما زكنات درس الخبر بإلا أو المفتدى فاعل مفؤولة ما أنا واقع لا رأيه لا يوجد خبره خبرية وأدريه يبو وسيلة وخبر أدريه وأن لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال وعلامتها لإسم وعلامتها للفعل كيف كان أن يقبوه؟ ناكا وانا إناسي تنياوني وللحرف في كلام العربي فوائد كثيرة حرف كلام عربية فوائد فريحة كربتي بين الاسمين والزيدون في الدار مثلاً اللي فيا عم فيها اجتباط اتسال في لبين زيدو دارك او لا يوجد اجتباطك لبيني انا مرد شو كمعاني الزرفيات اقريت لشان عز زيد حال الزرفي قابل او الدار لما عقاب او فعليني و انت تنصرني مي توكومك من قمج كم مكتوب كم دي اعن ان الشركي هزك اتصال الشركولي زيدا بيقو لا تنصرني وأنصرك بإنك إيش معناك ينبيكو؟ ميثاس يا اسم فعلك وكتبت بالقلم كتبت فعلا فتكفى عليك قلم اسمك إيش اجتباتي لبيني غنيا بيكاسك متسري كتابتك بقلم يا جملة بيكو وتدو